بسم الله الرحمن الرحيم الافلام صاد كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به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 قال فبما أ غ و ي ت ن ي ل أ ق ع د ن لهم صراطك المستقيم ثم ل آ ت ي ن ه م من بين أ ي د ي ه م ومن, ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م ش ا ك ر ي ن ق ا ل خ ب ل س ي للعلوم ا مدحورا ل م منهم ن تبعك ل أ م ل أ أ ن جهنم منكم ج م ع ي ن ويا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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا, تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة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 قل إ ن الله لا ي أ م ر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل أ م ر ربي بالقسط و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد و د ع و ه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون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 أ و ل ئ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله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 قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا فاتهم عذابا, عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين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 و ق ا ل و ا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرخت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا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 ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار أ ص ح ان ب ا ل ج ة أن افيضوا علينا من الماء أو من م ا رزقكم ا ل ل ه ق ا ل و ا إ ن ا ل ل ه حرمهما ا ا على ل ك ف ر ي ن ا للعلوم ذ اتخذوا ي دينهم ن ه و و ل ر ت ه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا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 وضل عنهم ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم و و ا ل ن ج مسخرات م ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين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 و إ ل ى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه إ ن ا لنراك في سفاهه و إ ن ا لنظنك من الكاذبين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 فاذكروا آ ل ا ء الله لعلكم تفلحون قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ف أ ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين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 فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا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 ولا تمسوها بسوء ف ي أ خ ذ ك م عذاب أ ل ي م واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم, وبوأكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها, ما سبقكم بها من احد من العالمين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 وانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين و إ ن كان ط ا ئ ف ة منكم آ م ن و ا آ م ن و ا بالذي أ ر س ل ت به و ط ا ئ ف ة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا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 قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها إ ل ا أ ن يشاء الله ربنا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 وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم ب غ ت ة وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون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 افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعد اهلها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 و إ ن وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا, باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين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 رب موسى و ه الدكتور ر و محمد راتب ا ل ن آذن ل ك م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 ربنا أفرغ ع ل ي ن ا صبرا و و ت ل ن ا م س ل م ي ن و ق ا ل ا ل م ل أ من ق و م فرعون أتذر موسى وقومه ل ي ف س د و ا ف ي الأرض ل ويذرك و ه ت ك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم و إ ن ا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إ ن ا ل أ ر ض لله يورثها من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين قالوا أ و ذ ي ن ا من قبل أ ن ت أ ت ي ن ا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم, ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون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 أ ل ا إ ن م ا طائرهم عند الله ولكن, ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما ت أ ث ن ا به من آ ي ة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات, ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا, قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك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 وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما ف ا أ قال ق سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ه حدقت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له حوار أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا و ر أ و ا أ ن ه م قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه ربان أ س ف ا قال بئس ما خلفتموني من بعدي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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا, وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 إ ذ ت أ ت ي ه م حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا ت أ ت ي ه م كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون و إ ذ قالت أ م ه منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم أ و معذبهم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 فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذل ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم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 و إ ن ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا, على الله الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقون افلا تعقلون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 واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم, واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آ ب ا ؤ ن ا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبا الذي آ ت ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه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 ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أ و ل ئ ك ك ا ل أ ن ع ا م ب ل أ ض ل أ و ل ئ ك ه م ا ل غ ا ف ل و ن ا ل ل ه اسماء ل أ ا ل ح س ن ف ا د ع و ه ب ه ا وذروا ل ذ ي ي ن ل ح د و ن في أ س م ا ئ ه س ي ج و ن ما كانوا يعملون كانوا وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين اولم يتفكروا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 قل إ ن م ا علمها عند الله ولكن, ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله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 وَجَعَلَ موسوعه ن ه ا ز النابلسي ف م ا للعلوم ا د و ا ل ه ر ب ا ل إ ن ن آ ت ت ي ا ص ا ل ح ا لَنَكُونَنَّ م ن ا ا ل ش ك ر ي ن فَلَمَّا ا م و س ج ع ه ا ل ه ش ر ك ا ء فيما ف آتاهما ت ع ا ل س ي ل ل ع م ا ي ش ك و ن أيشركون م ا ل ا ي خ ل ق ش ي ئ ا و ه م ي خ ل ق و ن ولا يستطيعون ل ه موسوعه نصرا ل ا أ ن ف ن وإن ت د و م إلى ا ل ه د ى ل ا ي ت ب ع و ك م س و ا ء ع ل ي ك م أ د ع و ت م م أم أ ل ت م ص ا م ت و ن ان الذين تدعون من دون الله عباد عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها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 قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى, وهدى ورحمه لقوم يؤمنون واذا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون